الحمد لله صراط السماوات والارض جاري ¡No! し<音楽> مغبر يعلوه الغبار من شده السواد كان men, -men, -men. وهي. أَجَاءَ الْغَضَبُ مِنَ الْجَبَارِ جَلَّ لما طفل يشق على شيء يشق عليه تشره 我 بعد فاهتز الجبل فسقطوا جميع موتا ورجع الغلام على قدمه يمشي اليه to We're <laughs> And uh, don't